119. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 111. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى